بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت تحلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق الإنسان في بد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيني ورسانا وشفتين وهديناهم نجدين فلقتح ملاقبة وما أدراك ملاقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا